بسم الله الرحمن الرحيم واسمين <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين لعلك باحر نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن مشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعماقهم لها قاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين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 قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صبري ولا ينطلق نساني فأرسل إلى هاروم ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقونا إنا رسول رب العالمين لنرسل معنا بني اسرائيل قال الم ن ربك سينا واليدا وانا لست سينا من عمرك سن وكان ثقلتك التي فعلت وانث من الكافرين أَلَا سَلاَمٌ عَلَيْهِمْ وَعَنَّا مِنَ الصَّالِحِينَ تَفَرَّعْتُ مِنْكُمْ لَمْ لَاقِتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُحَسَبِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَمَعَدَّتَ لَنِي إِسْرَائِيلَ ۝ أَلَكِنَّ عَوْنَ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ قَالُوا إِنَّ الْحَوْلَ لَهُ وَالْعَزَّةَ لَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ أَلَا إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ أَمَرَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ قَالُوا إِنَّ الصَّخْرَ تَرَى إِلَٰهًا وَيُرِيدُ أَن يَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ أَرَأَوْ لَوْ ضَرَبْتُكَ بِشَيْءٍ مُذِيقٍ أَرَضِيهِ إِنْ قُلْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين وندع يده فإذا هي غيظاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يورين دوغاي يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تنظرون قالوا أرضه وأخاد ورات في مذائ ان حاسري يأتوك بكل سحار العالمين فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس الآن هم مجتبعون لعل ما نستبع السحرة إن كانوا هم الغالدين أَلَمْ نَجْعَلْ السَّحَرَ دُقُولًا فَعَلَوْنَا إِلَيْهِ عَوْنًا أَمَّا لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ عَمَّ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا آلَتَكُمْ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فالقام موسى عاصف الىه يتلقمها يا فتوم فالقي السحرة ساجدين قالوا امننا برب العالمين رب موسى وهارون قال من من لهم قدر ان ادم لكم إِنَّهُ لَكَبِيرُ الْعَذَابِ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَوْ قُطِّعَ عَن أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصْلِبَنَّكُمْ أجمعِينَ ارْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ إِلَى رَبِّنَا مُقْلِبُونَ إِنَّا لَنُقْبَعُ إِنْ يَغْفِرْ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْتَ كُنْتَ لَا أَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَى إِلَى مُوسَى أَنْ أَشْعِرْ عِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسِلْ فِي الْعَوْرِ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ شرزنة <تلتشر> قليلون وإنهم لنا لغائضون وإننا <من> لدميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وَكُنْ عُذْرًا وَنَقْمًا كَرِيمَ كَذَلِكَ وَأَرْسَلْنَا هَٰذِهِ الْإِسْرَائِيلِ فَاتَّبَعُوهُمُ الْمُشْرِكِينَ كَرَّمْنَا سَعْدًا جَنَّى نَصَالَ أَصْحَابَ مُوسَى إِنَّ لَا مُدْرِكِيَهُ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَى إِلَى مُوسَى أن يضرب عصاك المحرة فلق فكان كل فرق كالطوب العظيم وأزلقنا سن الآخرين وأنجينا موسى ومنعهم أجمعين ثم واغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم مدأ إبراهيم إذ قال الأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاتفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا هذا انا كذلك يفعلون قال افرئتم لنا تلدون ااتم واباء اقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشقين وَلَلِّيُّ لِيُثْنِيثُ مَنْ يُحْيِي وَالَّذِي أَضْمَعُ أَنْ يُخْفِرَ لِي قَضِيَّةَ يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ هَذَا لَهُ حُكْمٌ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ واجعل لي لسانا صدقا في الاخره واجعلني ورثه جنه نعيم واغفر لي انه كان من الظالمين الا تخذل يوم يبعثون يوم لا نافع عمال ولا باذون الا من اتى الله قلبا سليما واذلت الجنه للمتقين وَأُزِيتَ الْجَحِيمَ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَسْخَرُونَكُمْ أَوْ يَسْتَهْزِئُونَ تَفْرِحُونَ فِي بُضْعِهَا فَاللَّهُ عَلِيمٌ وجنود إبريس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون الله إن كنا لفي ظلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وَمَا أَقَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَلَا لَنَا مِنْهَا شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ اَلوَ انَّ لَنَا كَرَتَ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ فَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأغيعون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ وَأَقِرُّوا قَالُوا آمَنَّا لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ آل وانا عائد الى ما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بظالم المؤمنين انما الا نذير مبين قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجونين قال رب إن قومي كذبون فاستح بيني وبينهم فتحون ونجني ومن معي من المؤمنين اه زَيَّ لَهُ وَمَن مَّأْفَى فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَاهُ بَعْدَ الْبَاقِيْنَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول عمين أتقوا الله وأطيعون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَرُونَن بِكُلِّ نِعْمَةٍ آيَةً تَحَسَّبُونَ وَتَسْتَخْلُونَ مَصَانِعَ عَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا ضَرَبْتُ ضَرْبًا ضَرَبْتُ جَبَّارِينَ اتَّقُوا الظَّالِمَ وَأَقْعُونِ اتَّقُوا الَّذِي أَنَا أُخَافُ بِمَا تَعْلَمُونَ أَلَمْ نَقُل لَّأَنعَمُ وَبَنِي وَجَنَّاتِ النَّعِيمِ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلظَّالِمِينَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَرَأَيْتَ سَوَاءً عَلَيْهِمْ أَمْ أَعْتَصَمَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَائِلِينَ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا قَلَقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ فَتَكَذَّبُوا فَأَهْلَكْنَاهُم إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 وَزُرُوعٌ وَنَخْلٌ فَالْعِهَادَ هَضِيرٌ وَتَمْحِثُونَ مِنَ الْجِبَالِ حُثُثًا فَارِهِينَ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُفْسِدِينَ الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انا ثمن المسحلين ما اتانا الا نشر مثلنا فاتم ايات تاتي لايات من قن فمن الصادقين قال هذه لناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوا هذه السورة ان فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحوا لادين فااقلهم العذاب ان في ذلك لآيه وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَلِيُّ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أُقَوْمَ لُوطٍ أَلَا تَتَّقُونَ إِنَّ مِيلَكُم رَسُولٌ أمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوهُ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَكَفُرُونَ الْقُرْآنَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَدْعُونَ مَا قَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ فَالْآنَ سَاءَ قَوْمًا عَادًا قالوا لإن لم تنتهي يا نور لتكون من المصاجرين قال إني لعملكم من القارين رب نجني وأهلي مما يعملون فنديناه وأهله تَجَاوَزَ إِلَّا عُذُدًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ نَضَمَّ النَّاقِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُدَّرِينَ وَمَا فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْآيَةِ الرُّسُلَ إِذْ جَاءَهُمْ شُعَا بٌ أَلَا تَصْغُو إِنَّ مَثَلَكُمُ كَمَثَلِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَضَلُّوا فَانظُرُوا إِلَى عَاقِبَةِ الْمُكَذِّبِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ لَا أُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا أَقُولَ لِلْكَافِرِينَ تَقُولُوا مِنْهُمْ إِنِّي مُؤْمِنٌ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَغْشُوا مَا سَأْيَا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاسْتَقِمْ الَّذِي قَلَّقَكُمْ وَالذِّلَّةَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ كَلَامُ الْكَالِمِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال ربي اعلموا ماذا تعملون فكذبوه فحقدوا المعاد يوم الذله ان انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لآيه وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ الا قلبك لتقون من الهالين في نهى من عربهم مبين وان له لفي زحور الاولين أَوَلَمْ يَقُل لَّهُم آيَةَ الَّذِي يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ بَلَىٰ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَحَدِيثِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُرِنُونَ نَبِيَّ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيهِمْ عَذَابٌ قَドَّتُوا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَقُولُ هَلْ مَحْظُومٌ ظَالِمُونَ أَفَ بِعَذَابٍ لَا يَسْتَحِدُّونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمُ الثَّنَاءَ الْحَسَنِ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يَعِدُونَ مَا لهم وما اهل سلام من قريه الا لها مامر ذكر وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينذغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمأزولون فلا تدعوا مع الله إلى من آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأطربين فَيُجْلَاحَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَكَ فَقُلْ إِنِّي غَيْرُ أَمْ مِنَ مَا تَحْمِلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الذي يراك حين تقوم وتقل لك في الساجدين انه هو السميع العليم هل غمدتم على ما سنزل الشياطين نَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَسْرَمُكَ لَبُون وَالشَّرَاءُ يَتْبَعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ